كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا fala gel k baxiyun nefsekin ala a tharib illam yeminu bıhatı al hadis asefa inna jalla ma ala al arz zinet alha lenbeli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 ذن شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آله لهم لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم من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 وترى الشمس إذا قلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقربهم ذات الشمال وهم في فجوة منه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 عليه بالوصيده، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولم لئتم منهم رعبا، وكذلك بعثناهم يتساءلون بينهم، قال قائل.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 فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أَوْ يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا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 قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة الرابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل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 Allah oh. وَذْكُرْ رَبَكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَن يَهْدِي لِرَبِّ أَقَرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِلِينَ وَزَدَادُوا تِسْعَةً قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِ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 عَمَّنْ أَغْفَلَ نَقْلَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَاتَّبَعَ هواه وَكَانَ أَمْرُهُ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 ذئس الشراب وساءت مرتفقا İnna lәzīn amanu ve aminu ıssalıhāt. İnna la nūzīyū ajraman aḥsän amala. Olaik lәhüm jannat u ʿadnū tajri min tahtīmul anhār. Yuhallūn fīhā min asāwramu zahbū ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلِ إِنِّي جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابِهِ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِنْتَ الْجَنَّتَيْنِ أَتَتُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَّ فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك لو وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة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 وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا هُنَالِكَ الْوَلَا يَتُلِ اللَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيٌّ ثَوَابًا وَخَيٌّ عُقُبًا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أنزلناه مِنَ السَّمَاءِ مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ شِمَانٌ تَذْرُوُ الرِّيَاحِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا الْمَالُ وَالْبَدْثُ زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزا وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعداً ووضع الكتاب فتر المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ياويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها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 زعمتم فدعوهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موطقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقع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 يَفِرُّ رَبُّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا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 قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صدرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي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 أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم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 يم قَالَ قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا وامما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسن وسنقول له من امرنا يسرا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 بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا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 عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهر وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا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 وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أَدْنَى جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُولًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ظَلَّ زَعِيمُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُدْعَةً أولئك الذين كفروا بآيات ربهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا وما كفروا واتخذوا آياته ورسوله زواج إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حي ولا